قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه تضمنت هذه الآية الكريمة أمرين أحدهما أن من حكم إيحائه تعالى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العربي إنذار يوم الجمع فقوله تعالى وتنذر يوم الجمع معطوف على قوله لتنذر أم القرى أي لأجل أن تنذر أم القرى وأن تنذر يوم الجمع فحذف في الأول أحد المفعولين وحذف في الثاني أحدهما فكان ما أثبت في كل منهما دليلا على ما حذف في الثاني ففي الأول حذف المفعول الثاني التقدير لتنذر ام القرى أي أهل مكة ومن حولها عذابا شديدا إن لم يؤمنوا وفي الثاني حذف المفعول الأول أي وتنذر الناس يوم الجمع وهو يوم القيامة أي تخوفهم مما فيه من الأهوال والأوجال ليستعدوا لذلك في دار الدنيا والثاني أن يوم الجمع المذكور لا ريب فيه أي لا شك في وقوعه وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة جاءا موضحين في آيات أخرى. أما تخويفه الناس يوم القيامة فقد ذكر في مواضع من كتاب الله كقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية وقوله تعالى وأنذرهم يوم الازفه الآية وقوله تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به وقوله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين والايات بمثل ذلك كثيرة وأما الثاني منهما وهو كون يوم القيامة لا ريب فيه فقد جاء في مواضع أخر كقوله تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وقوله فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وقوله تعالى وإن الساعة آتية لا ريب فيها الآية وقوله تعالى وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة الآية إلى غير ذلك من الآيات وإنما سمي يوم القيامة يوم الجمع لأن الله يجمع فيه جميع الخلائق والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة كقوله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم وقوله تعالى هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين وقوله تعالى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 فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وقد بين تعالى شمول ذلك الجمع لجميع الدواب والطير في قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والايات الدالة على الجمع المذكور كثيرة قوله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الله خلق الخلق وجعل منهم فريقا سعداء وهم أهل الجنة وفريقا أشقياء وهم أصحاب السعير جاء موضحا في آيات أخر كقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم أي ولذلك الاختلاف إلى مؤمن وكافر وشقي وسعيد خلقهم على الصحيح ونصوص الوحي الدالة على ذلك كثيرة جدا قال رحمه الله وقد ذكرنا في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب وجه الجمع بين قوله ولذلك خلقهم على التفسير المذكور وبين قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وسنذكر ذلك إن شاء الله في سورة الذاريات وقد قدمنا معنى السعير بشواهده العربية في أول سورة الحج في الكلام على قوله تعالى ويهديه إلى عذاب السعير والجنة في لغة العرب البستان ومنه قول زهير بن أبي سلمى كأن عيني في غربي مقتلة من النواضح تسقي جنة سحقا فقوله جنة سحقا يعني بستانا طويل النخل وفي اصطلاح الشرق هي دار الكرامة التي أعد الله لأوليائه يوم القيامة والفريق الطائفة من الناس ويجوز تعدده إلى أكثر من اثنين ومنه قول نصيب فقال فريق القوم لا وفريقهم نعم وفريق قال ويحك ما ندري والمسوغ للابتداء بالنكرة في قوله فريق في الجنة أنه في معرض التفصيل ونظيره من كلام العرب قول امرئ القيس فلما دنوت تسديتها فثوب نسيت وثوب أجر أيها المستمع الكريم نكتفي بما مضى ولنا إن شاء الله لقاء آخر فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته